صراط الذين أنعنف عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْهُ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى دُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طبى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناث الثالثة الأخرى لكم أذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة مميزة إن هي إلا أسماء سميتموها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 فان لا اله الا الاخره والا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ادنى الله لمن يشاء ويرضى ان الذين لا يؤمنون بالاخره يسمون البلاء كتسميه الانتا وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا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 هو أعلم بكم إذ مِنَ شأكم من الأرض وإذ أنتم بُطُونِ في بطون أمّاتكم فلا فَلَا أنفسكم فلا تزكّوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى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 وَأَنَّ سَعْيَك سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى